بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم وافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للطول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 وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَاوُ النَّارِ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 فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدل التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم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 إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُوا اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ قالوا رَبّنَا أَمَ التَّنَثْنَتَْنِ وَأَحْييتَ نَثنَتَنِ فَعْكَ رَفْنَا بِذُنُوا بِنَا فَهَل إِلَ خُوج مِن سَبين ذَلِقُ بِأََّهُ إذَا دُعَ اللهَّهُ وَحْدَهُ كَ فَرْتُم وَإِ يُشرَكْ بِه تؤمنوا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 يوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين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 إن الله هو السميع البصير أولم يسيروا فِي الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم؟ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِم رسلهم فَكَفَروفَ أَخَدَهُ ال النَّ إِهُ قوَو شَديدعِقاب وَلَقدَد أَسَ النامُ سَذ آياتنَ وَسُنطَانٍِ مُبين إِ فِرْعوونَ وَهَا مَانَ وَقَونَ فَقَاالوا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 وَإِنْ يَكُنْ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُنْ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّاب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 وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ اتَّنَادِ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ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 وَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ وَقَالَ فِرْعَونُ يَا هَامَا نُبْلِلِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابِ اسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَاقْصَلِعْ إِلَى إِلَٰهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَبٌهُ كَاذِبًا وَكَذَٰلِكَ زَيَّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءَ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ وَقَالَ الذي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ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 لا جَرَمَ أَنَّ مَا تَدْعُونَ لِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنَّمَا رَبّنَا إِلَٰهُ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النار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 النار يعرضون عليها غذوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء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 وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ خَزَنَتُهَا مَتَأَلَّفُهَا مَتَىٰ دَعَا رَبُّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ قَالُوا أَوَلَمْ تَكُن تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنْ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 قُل انني نهيت ان اعبد الذين تعبدون من دون الله لم يئا ان اليناة من ربي وامرته ان اسلم لرب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 فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَل لَّمْ نَكُن نَّدْعُو مِن قَبْلُ شَيْئًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبكس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق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 وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُفْتَرُونَ اللَّهُ الذي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ تَرْكَبُونَ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ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 يَمْرُسُنَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ وَحَقَّ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ